وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَذْرَأَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةٍ إِنِّي أَرَكَ وَقَوْمَكَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِيْنَ إِبْرَاهِيمَ مَلِكُ الْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّيْكُونَ مِنَ الْمُوَقِّنِينَ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 فَلَقَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازرة قَالَ هذا رَبِّي لَا أَكْبَر تَلَمَّى أَفَلَت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 قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَعْرَضُّوا عَنِ الْآيَاتِ أَنَّ اللَّهَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا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 111. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه 112. نرفع درجات من نشاء 113. إن ربك حكيم عليم 114. إسحاق ويعقوب كلا هدينا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 فَإِنَّكَ فُرَّ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ هُؤُلَاءِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُ دَاهُمُ كُتَّابُهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا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 هدى للناس تجعلونه تجعلونه قراطي ستبدونها وترقون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم 119. ومذرهم في خوضهم يلعبون 110. وآبى كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها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 أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو إِذِ الظَّالِمُونَ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم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 لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ عشرة كان عشرة كي قمتون لي اللي حادوا وحون كميديا عشرة ذي نفسه عليكم سابسا وتفصيله قرانك الكريم دفعتنا أيضا تبوكا قوما أيضا فريتا تبوكا باللابان من صورة نفسها إذن صورة الأنعام كمذة صورة الأنعام وصورة مكية تتخصص في قضايا توحيد توحيد كارميه إذا أي ثقار وغشك أين إذا عشرك عاوحك بالله بناية إمام أهل توحيد وأبو الأنبياء والمرسلين خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وتوحيد كعام كوها. نبي نماذا انت ينوا امان با هداية وصدق الله في قوله ولا قد آتينا ابراهيم رجده من قبل وكنا به عالمين انتا النبي نماذا امان ايها نوك ايبا او يمد السبع واليار لغجل الى سدعجل ايوه يدي ويديو سيلي من ربي يائي ربي كنت سيتي انيقا كو ربي ومن ربك كيب كييري o adiga na qulqasay tir abu kaazab abaha wa ribya wa mahab abu ribya qadaga abaya wa ribya qulqasay tir nimruud wa mahab nimruud kaazina 4 ay la galats asan horali suwaydinu qulqasay tir wa wadskii galo idan garanba dilki yiri وحسوا بلناك اللاها لدونا مالا قوري ادونا ماركي مرلا بعض الشيس ناسي ديبو يالي قلك اوحوا امامه اهلي توعين وهبو الانبياء والمرسلين وشارح مشارع العج حولها عج كودا اهدكي جدنيو قلك النبي ابراهيمي ابيه قلك لقب صدي هي يقبل الامان قال تعالى الى اوحوا يذو واذكر ايها الرسول الكريم وحدوش اكتاء مادة إذ قررته قال إبراهيم نبي إبراهيم أولي رأي الله لأبيه أبيه والله رأي الله آزر هذا المقرع سنة الأورانجي أحيانه حقوقه لإستفاة من كارية أو بيخ أتتخذ سنة أبدا إن كاريكو لحظي موعد يلان أصنام حدقية وحنقين ملاهين مياد آيهة وحلع ذكي يلانيش وذكي أحيانه إبراهيم وعزم عبدناو أبي أوكسو كرنيد إبراهيم وحكم أراك أبا وكوجي لا أدى أبا إياه غير كا كان عنين بل أورنجي بابل إلى بعيد جليل وعانيهم قارع فر بالعالم باذني موجودات مفيد لسكا مركاة جل حق قوة الإيمان بأكوت وفكم مرك ايمانك سوخ لهي قف كورتا غان دن الله خليته امو غدا وحاس غيل الله وحل قولك جرا هذا حق لو نديشده يو اسلوبي دعوه ادا دين باهينه يز الحق سيجيص ادوق ما النبي محمد لفر عليه والسلام كان لو وحدهي ايه ما ايها الذين هما انفسكم اولا واهليكم إذن أبيه دعوه قبلها إبراهيم قال الله له يا ور كل كان حق لو ديقده يا مش دعوه قبلها لا بعد يشجارين مدن تاي اشغوا النبي ابراهيم قد يدل لي انه يري انه ما اوذى يهوهم ثم اوين اليك ان تصبئ ملته ابراهيم اننا نرى يقول يري قد كانت لكم اسوه حسنه في إبراهيم. ويجب أن يكون هناك الجرعة في الحق حق أنه يكون هذا سعدنا لدينا تعودنا لك بالله أقرب الناس إليك تبقى كل شيء أبعاء يوجد خلالك لسا عمرك أوري طبعا شيئا فشيئا سيادعود الله فيه إذ إبراهيم الأبيه نبي إبراهيم أحد كلها الذي أهوه أبيه مرف ربنا قرآن كواكوه رقمي ومرف ربنا بيكوسو أرورتي في سورة الأنبياء إذ قال لأبيه وقومه ما لا تعبدون وفي سورة السعراء وفي سورة الصافات وفي سورة الممتعنة وفي سورة مريم قام راندار كبعي يا أباتي لما تعبد يا أباتي يا أباتي, أباتي أفر أيضا وإسكدبتني وإبراهيم يا أباتي لي بعد هذا كله أيضا قالوا أيضا من كان إبراهيم الله ضايا وأذلك أديما ياجأ حصن النية أي كجيلته قاس لابراهيم نعيم حمد وأبوه هاي طبعا منك النبي إبراهيم نعيم حمد لو قال كل كالنبي قال سر الله لنا يوم أولا وقبل كل شيء سر هذا قرانك إلى ما يقان مية سدوا كان يقان أذرنا أمي يقان أمرنا يذقان إبراهيم اللي أمه مر إلى حمي أنا ذا رقوني مر كل مر هذه واحدة شايف الله برضو حول هذه على باب إبراهيم أداركيس هي هدي أقبل على معجوك الأدوي ماذا قال ماركين الله صار على علي قال لي أبا الزكادي وادي سي لي سيد عمر بوأدري الزكاد أو رونتال أبا الزكادي ديري ماركين الله صار يروح لي وحيلي. أما علمت يا عمر أن عمل رجلي سوى به أبا سي أباه مكر الدولة أنا قيد خلي وقادي إذن أبا إلا عذابي أبا أدرك إلا عذابه وحلكك لجوين لمالك مالك لقيمة هذه النبي محمد اللي دافعي وعلى شهر إبراهيم بوقلا صلالة بيسا قال لي ما هل لقيمة لي أدرك سرمتها أبي الله سألنا الرما في النص قوله تعالى سيصل النار ذات اللحب كل إذا لم كيف أقول لك أبي الله في عبد الله عبد المطير الله لعذابي موانا لعذابين موانا لعذابين منك الله جاه يا سو كريي، إمل مري، أبو طاله، قلنا بروت المامازير، إنهم لهون وأهل النار عذابا، أنت العذابو عذافويا، وحون اسم ولا إنهم لا شدوا عذار، إنه أذري، لرب الحروف ما ركب على علوه كايا، مسكعي شيف هذا قدومي، إذا نأثر وحيت الله وحي إلى خلافه دم، كل لقال عن يقوش اللوح الملك. القرآن كل حلو قال لنا ملء ومن استقم من الله قيلا كل كنيكان كرت كل هذا إلى قيامه النبي كل شيء كذب سعيد البخاري أي شيء إلا كان أي أورن وأجوفون عذابا آزر ما كاس إبراهيم على على أي أورن أي أي أباد سوق مل بهم ولمقل وما المغل واي وعبدان الدوكة كوج مغل واي من ذاكم مغل ياتي ذي ذا آزر وياهم بأمرك إلى تقوير إله سلطان كابريه ولا تخزني يوم يبعثوه فهنا نقول كيري قيامه يقول له هذا أبه يبالى عذابه يبطل بموامع حيث كان مركا يماريش أرنتو دانانتا أعطي أدوان مردنا ماسان فضيوه أي, اي إبراهيم ليرا حقه الجيس إنتوا الجيساء أعطي اللبدة ليجنسيه ديسي كلك ساعة ضوفه راي ماسان راي عذابك اللغوته راي كلك إبراهيم وقال لقبها قلبك إلا أنت سألتك إلا نسألتك يا ليل عبيس ما هين عبيس كذبه كجرة قال ملكو ايبا يري خصولك والله امرأي إنه أوركا لنسأل قرسيو وذكر أيها الرسول الكريم وما دو حدو شكتا إذ قلت قال إبراهيم وقجري لأبيه عزر وقال رجلي أبا نماء إذا مذيحي والله اسكو داري كل كمين لبضوا ودانيهم باكو كينو لحنو وقذر أبا معا أفعضيق إذا بدر رضا عرب در انتو اله يري لأبيه آزره وآبا نمو إذا ما قلت يحسكو دلي إذا عندنا آزر إذا ما إذا بدأ الرضا قا. قال لماذا قا. لي الذي دالك واي نذكر أيها الرسول الفريق والشيك ومده إذ قلت قال إبراهيم ونبي إبراهيم يري لأبيه آبيه دلي آزرها مجرس أيها أنتا نجادي حتى تأخذ آبا واحد يلا أصناما سنة ميال مياد آلهة كوالعابد كيالا إني آنك إبراهيم أراك آبا وكوجي هذا آذيك آبا إيا وقومك خيركات كدالتيبة إلا الله لنباد إني مقودهج مبين العلم وكذلك وكذلك وعوي إبراهيم حقا نوت سنة أيام مركو تسماوات تسكى حدقاء آبدي جري سيو وقفت كوده اوو قادويه ايا خديغي لوو هانونيي فكدالك صده ان ابراهيم تو سينبوم كانو بعدني ما كو سغنياه ايا نوري تو سيناي ابراهيم واهانتو سيناي ملكوتا سماوا الى الملك غوب وود ايتا لوال للمغظه مبالغه وام بالخ سماوا الى الهانشدو اي هو الار ديوليال ايا لماديبا إبراهيم إنه الدليس له يكون وليكون إنه هذا من الموقنين تدكى حق السجنة وإدراهيم دلانتاد إيه خيال إيه شاكي من حسك الماء وأنه أحول بابا إنك كيفون قاروا يقين تطابنا فلما قرته جنة مذوب هذه عليه إبراهيم كركي الليل هذا قرعي مركي دعضيه فأهو أركي كهو كاذا لعله زهرة حدك زهرة الليلة سمالي دبار مقال حي خليتنا يركل لوليسه قوم الله كما الجود مغرب غيا صبح اي اي موقته ما مرنا حقي كسوبرا صبح نيمدي تربما اللي مدع كدفاتي ماذا مرنا كل كقرا دا دعود اي كاسكا موقته خدي كان وي وي ايراد مر كفلم جن عليه الليل فاو كوكما ليس اي وايته ادي ثاني قرع دي مر كدعتي ان كو فيري وإنك قلت سكنه ساقبله لا أيوه أركي قلت قلت قال ابراهيم هذا الرب حدي قلت قال وين النور أيها أيها الرب لا أجل أهد بوين ياهاي فلما قرته أفل دعي حديقي أيوه قال ابراهيم لا أحب ما جعله ألا في لي واحد دعي والمصالح هي دنها هي قلت وعم كفره يلا ما أركو انت العشير اللي قارن بحديك توايس وأنا عادي وحنا عيوئي جميء تن هي ما وين علي حسب الطبيعة والعازة ذي الحب فلما جورتي خا إبراهيم مركي القمر ضيع تعذقني صوبها يا ايو قال يري هذا ضيع أرضياء كركر مركه هاره دتك عدد نسكون دارين أو إنك ميت أي عدد موجين ثوب لا يكادنا كركر ربي كان otooen matal uugalo jo käkääia kalki iiaku noftejaään minä ei ku ilä mediai jurravahainuka i runt täi hevä sooba aihälämmaa kortiu. Äöllätäjiheidä ai jokaale itläin taii enoma ai kabbitillä vaatna vaada ai rabbi Hadan alla ihan nuuninin. rabbi vaainin lä rabbi käkä ja tuussan bii igu لا أكون النوحان كمثل نقونا يا من القوم الداد الله لنا بادي يوضي قرحدي باسوب حدي كل خواهي باب بري كل كان حددك تي هولي الزهور هذا دا. إذا فلما قرته خراء إبراهيم مركي أشامسا قرح هذا لازيغة صالحة يدو صول على طيب قال إبراهيم يري قسكوا موهيما إذا قوح موتين هذا ربي حدده اللباد يهولي بتناكوه قرع على إيه ربي كل هذا أخبر عاجر قرع على ضيحي يوم ما قل حيرتي واكو وانتاج قرع على قبل ربي الخر علينا ما بيحنو فلما فر حدك قودم ضيوع حدام زوجي ربي كدقتي وادعي حدام ضيعي أكو إيجي وادعي قرع على إيه ربي أكو يا, يا ربي وادعي إذا نوح منشكو هاي نوى هلما هلما قرتي أفلت الشمس قرعت على غرابت قال وخذ إبراهيم يلي يا قوم القراب وكسون معني أهل إن لوضع شو أهل لياج أيوك باللوايرملا إني أنا قداري أننا كاسان كجوعا مما وعد تشركون ابل ولا دين إنسان من الأجرام السوامية من الأجرام السماوية والقوني كله كل فيا إبراهيم حضات كون أجرامتي يوحي قبيل كعاب لا يجيدي الى فين ترو إني أنيقى وجهت وجهي وحنف سيدي آديي للذي الله فطر أومي السماوات إلى الريال والأرض الريال أومي كلمة فطر تعني بمعنى الخلق والإبداء وانو أبو ري لو قمنه الرين على غير مثال سابق وحسم أبو ري إبا كهر أبو ري ايو ابو ردنا بالله فطر اومي ابو ردنا بالله ابو, أبو ردنا السماوات على اليالك والأرض على اليالك حنيفا انه وكلا عليك احيدين كشيك كله وما انا اهان ما هي مشرك مد الله أشريكي على كان من من المشركين انت الهي غيكي وعوض اجيسا كمد نقول مايو وكذلك سادو جادانبان نريد صنعي ابراهيم نبي الله إبراهيم المولى عز وجل هو الذي دل عليه الأجرام السماوية وكذلك الأجرام الأرضية ليستدل بها على قومه وعلى قدرة الله عز وجل وإلمه وحكمه حكمه حكمه ورحمته بعباده وكذلك صدر أيا نريد سني إبراهيم نبي الله إبراهيم ملاكوت سماوة الووطة للمبالغة فهبود إيا رحمود بإلا ميطاي مبالغوه ملكوت السماوات إلا لي الملك قد والأرض ضلليال أي أن لبضبتو صني إنه دليشته إلى قدرة من ناحية وعلى الللال قومه من ناحية مغرى وليكون إنه هذا إبراهيم من الموقنين حق الضدك السكتة إكب لا يعتمد على شك ولا على خيار ولا على ريب إنما هو يعتمد على اليقين من الممكن إنه النخلات كحق السوقها فلما قرتي جن مذوبي عليه إبراهيم كركيزا الليل هذين كيفوا خاوح واركيد كوكب قال إبراهيم وحيره هذا كوكبك لعله زهرة أي ربي ربيا فلما فلا حضور عيجد قال إبراهيم وحيره لا أحب مجال الآفلي خب حيا وتوقع على الحي الذي لا يموت إله النور عند منه عند ضعه عند قرشومه عند منه أو أول بوق بل إليك رأي الله الله ضعه و لوهي لا يأسكي النبطي سا قال إبراهيم حويري لا أحب مجعلي الآفرين إلهيالك ضعه عند قرشومه إن لو بجهدين من ربو فلما قرته قال إبراهيم أركي القمر ضيعة ناسخا طالعا قال ابراهيم موحو حالا ضيحا يا ربي اني قال ربك ايا كلكم مهيما وليجعل مدخلا بالاحتجاج انو ضدك او قصو او امارك وارئو اياك اسكو ضروا اسكو متكبقوا حكمة سياسة حكيمة فلما قرتي افلا او ضيحي دعي ايو قال ابراهيم يري صادقا اشاق او امارك ادنفلو شيك ايا لم يحديني ربه حدوثا ربك إيهانون على سواء سبيل حق ودبي سكر كذا حدوثا إيوهانون لأكونن وحنهانا يا مشيرا إلى قومه من القوم الضالي أنهم على الضلال أول لو أكعده إني أراك وقومك في ضرال مبين حتى أن لا أكونن وحنهانا يا من القوم الضالي أي أنت مثل ما قولنا يا أبوالينا بادي يريو إنساء وصيداتاقا لما قلت رأى الشمس وقل رأى ذي أركي طالعاتا إذا صعب علي قال إبراهيم وحييني هذا قل رأى ذي أنا ربي أنيقا ربك يا معاجر هذا أكبر من الأول والثاني نجم والغمر لفضي ما إذا كوي كلك إذا فالرب يا هذا مذككا أي أكبر كوي لفضي هوري فلما قلت أثلت الشمس خربت الشمس أي قل رأى ذي ذي أيه قال يري يساقوا حقي بنانك بيقي ووجيها قلقا رمتع دي لأجذي هالوح إبراهيم يري يا قوم أسلوب معاو يا قومي قراب إني أني قد بريهم باناهي مما وعاد تسركون إبوحا لو لا جنيزا من الأجرام السماوية والتماثيل الأرضية وكل ذلك وعاص لن بري باناهي كمجرو حقي دي كتجه إلى في إني أنيقا وجعت وجهي نفسي لوحا ناديي للذي معبودك فضر سماواتي والأرض وما فيهما وما بينهما فضر أمي أبل الله يا بوردة السماواتي إلى اليال والأرض أول اليال حنيفا مائلا هني الأدياني كلها في حي الدين لبوشي إذلك أنيقا إيلانايا وما إيلانايا إلى الدين الغيم أنت تصنع بنا إلى نجوم ومعناه ليج ميه من المشركين أنت إله شين يجا كمدميه سلاسوع دعي وحاجه قومه قال تعاجني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون ولا أخاف ما تشركون وحاجه إبراهيم وحلا ضوي قومه شرك ولا شيء أرير كيف يا أدوغيسيا قاري إيلك أت ألا دوداي و في توحيد الله أيا لو غن قال مركا إبراهيم جني أتعاجوني ما وحد يقول دوديسان في الله إلهنا توحيد ج في توحيد الله عز وجل ووجوده وعلمه وقدرته ورحمته على عباده من يا يقول وقد هداني يسوغ وهي هنونيه ولا أخاف حبسا مايو فحددوه بالأجرام والأوثان أيها المهددون ليري إني بريون هدوهيري وحفو قدعوه هدو وقاندونتا إلا هيالك كور جيفي دونه كل يري ولا أخاف كعبسا مايو ما وحد تشركون لو ذا جنيسان إبه فيه ماقه إلا أن يشاربه شيئا قرارك ملك يوحي مصيبها ايقفك ببسرك اقول لها ايا قرار الموت من السماء ولا من الارض لولك كما دعضه وحنا موغا إلا ايا شا ربي شبك إنو دون شيئا وحمق درادا وسلا قدري وذلك كائن وانا راض به وحيلا قدرو وحانا ايا انيقان ارهالي فانقوا اي قلك ايبا وحانا اي او حكويا المالي الله النافع هو الله عز وجل وصدق الله في قوله فسبحان الذي بيده ملكوته كل شيء وعلى هر كإذلك جعنت ابو كجلا وصعى ربي ربكي وواسع النقضي كل شيء وعلى هر كإذلك علما بؤمه وواسع النقضي أقولنا يقال أفلا تتذكروا فهو إذا هو أعظمين وإذا هو وكيف الصدبان أكت كلامه صابه واركي سيهرة أي سيادكي قُلْ يَا أَيُّهَا السَّيِّئُونَ أَخَافُوا أَبْسَدًا مَا وَحَّ وَأَبْسَدًا مَخْلُوقٌ أَشْرَكْتُمْ أَأَلَّ لَوْذَاجِشًا أَن يغْسِنُ وَأَبْسَنَا يَا وَلَا تَخَافُونَ إِلَّا إِذِنَ كَبَّقَيْن أَنَّكُمْ لِدِينِكَ إِلَّا أَشْرَكْتُمْ بِأَلَّ لَوْذَاجِشٍ إِنَّ اللَّهَ يَبِ مَا هَذَا اللَّوْذَاجِشٍ لَمْ يُنَزِّلُ وَسَهِبَدَ جِنٌّ بِهِ بِعِبَادَتِهِ عَلَيْكُمْ حليم بريخ وكلام سليم إذا كا إلى كبق ميزان أو الله النافعه أنا كلام ما أو تهددونني ما لا يغب ولا ينفع ولا يشفع وليس عند شيء ولا تخافون العلي القدير خالق السماوات والأرض كبار الدنيا والآخرة كبق ميزان أن أراب بديع إذا فأي الفريضي نعم وأنتم المسلمون والمشركون أنك يأذنك لابد أن نقولك با أحقك بالأمن النفذ قليو أنتم أمنعنا يا النفذ قليو يبدو لا دوني آخر موفي لا يا. ان إن كنتم أداتين تعلمونك هو أحب فأجاب المولى عز وجل في قوله الذين ذلك آمنوا حق الرمي ولم يلبسوا أن كلهم إيمانهم كي يلأ بظلم شرك كدهين. الظلم هو الشرك في هذه الليل كما بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى إن الشرك الله ظلم عظيم بظلم أن إيمان كوضى كده شرك كده أولئك كوى لهم إياها أي الأمن نبدل يكون في الدنيا والآخرة وهم إياها أي مهتدون على سواء سبيل وعلى طريق المستقيم وهو الإسلام والذي على شاية سعي هو سعيد كل كسر رب سبحانه عز وجل يري وتلك تاس إذا يمسرو وجرح لي وبعد هي مشركين في حقه ووعد يي من قوله تعالى ألا هو لي الذين آمنوا يخرجهم من ظلمات إلى النور كل كوع ويا غفر مو منك حجدا بنخي أصل الله وافجنايا كل باطل أولن حدوك المو فلما حقاكم فلن جاء الحق فجحق الباطل أولا يتقدم الباطل على الحق يسعى صهرين حق دبوك إيمانا حدوه ما من نورنا وصدق الله في قوله بل نغذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاشتر ولكم ويل مما تصفون قولك باطل كواسهرين حق ندبوك إيمانا يا وكذا و تلك حجتنا انك اذا هاجرت النبي و اتيناها فجدي وحنسني ابراهيم نبي ابراهيم بن سيني خلا قومي بي ابراهيم قومي سكركودي ايانو كوسني كل كان ساربي يري سبحانه نرفع عن كور درجات من سبال خط بان نشاء ان ندنو من ربك اذ ربك حكيم نعمل وناكسن يضع كل شيء في مكانه المناسب، وعلى ركب أبويه دقي، نشوكها بنا، عليم بخلقه أمكسة يذنا هذا أيوة حضن بودي أبي، حاجة إبراهيم وحلاطه قوم شرك كل شيء قال إبراهيم وحيره عندي ثعبين بفصول صادره وعي الجودة جيء أو, أو يبلغه لي أو حقين شجاعي بعض الذين كد جاية بعد ما والله مر اتحاجوني ما أنجبت إلى مر ميزان في الله في تأويله الله ووجوده وجوارته وعزته وكماله ما تقول الدوايزان وقد حداش غويبيانوني إلى الحق وانوني ولا أخاف بخ أبصن ما ي ما وحات تشركون اللوذان عيزان هي بالله إلى اللوذان عيزان ليبيا دفطونا مله خبقي ما يقوى إلا يا شاربي خبي غير بينه ودونه ما هان شيئا وان رب دونه او مركاسي غير لا محاله ومعي فماثله وسع الرب خبي وهو واسع كل شيء وحل ركيدهيلكي هو واسع النخودي علمنا كون هو واسع وعلم الله عز وجل اي وحوالبخوبي فلا تذكروا مويدا هو سماية وحق قادن يعين وكيف الصدابان أخافوها عبسا وأوحا ما أوحا مخلوقا أشركتم إبا لوذا جسان معيه أي يا لأيان فلا تخافونا إذن بما عبسان إسان أنكم إذن كانت أشركتم إلا لوذا جسان بالله إبا ويناء ما شيء لوذا جسان لم ينزل وسان إبدا جن به عليكم كوركينا سلطان حجاو سان كود جن فأيوا الفريقين لبدا كواعدك إبا الحق قال للأمن النبات قال إن كنتم أداتهن تعلمون كوهو أب الذين أدتك أن يحكوا حق للنبات قال آمنوا حق الرميين ولم لم يلبسوا إيمانهم إيمان كوضاء بظلم شرك قدر كو أولئك كوه إبار رميين إيمان كوضاء شرك آنان قدر لهم كالي قدر الأمن نبات قال في الدنيا والآخرة من عذاب الله وغضبه وحقابه اللغان نفتقلو وهم إيه أي موتدون كتوسا على الصراط المستقيم يكتوسنا أي إيه خصوصاً تلك أغوية إيه قوانونسا وتلك تحجاتنا أننا إباع جرسنا ديو آتيناها حجة واع نسينا إبراهيم أي نسينا عندك أغليني على قومه خارقوك الله أي حجة الله حلقا سوكارده مانتهده إلا مركز دنبه قوية حلوك لاله وحاده لا أولوك إلاها دين لواهي أيها أي اللي يريوها دينينا إياه دبان كوري دينا إياه دينا واقوب بانجرين نرفعوا واقوري درجاتي من درجات بانكوري الله نشاو أنو دونو إن ربك أذيك ربك حاكم ألا معمول ونقصنا مرتب بدا ادوم لي سوا قوم بلوا ابراهيم كل شيء صادا علي اده ارتي وهل ايشكي دبلو موتوري صبحك هاجر الى أيو يهاجر الشام هذا كل كان شيء وهسه هو اولاد ما له وقت يا كور اولاد مراه قال تعالى الى وهبنا وانصيني له ابراهيم اسحاق او اني ابراهيم ويعقوب وهو لا ولد او اني اسحاق مد الله ركو إبراهيم إيا إسحاق إيا يعقوب حدينا هنوني ماي سد على وح الجوا ماني هنو إلى إنه توسيي وين وضلا حقه ولي جود لنا أقول لهن مد نبي الله النوح حدينا هنوني من قبل إبراهيم إيا إسحاق إيا يعقوب كار ومن ذرياته وعاكمد إبراهيم إلمه إساء وطعب نمو سيدر قولده كدهي الله أماني أيها قولده أن تنبنا إحسان الله إحسانك وعاود أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم ترى فإنه يراك وعايا هيا تفضع على وقلبك وديه قاربك وحان يباهي نفسك كجير وصيك ما تنبهي سأله إذا كلام دنكان هاي إذا كم حسينين ما لي برجع كن مبولة ودواع لجرت بقرنيه وداود يس سليمان لما بقر بيع هاي يوسف بقر بوها كل كقوله دواع لوه ما هاي إحسان قل زوجة إيمان دونها ورجع ديوه بنان كام قري قري كرسارين أكو وكن زوجة وزكريا نبي الله زكريا إيو يعيا وعيسى وإلياس أفرت أنه أعيك أمانيين إنه إزاهي الدين هاي إلا هو يريكلون متلا كميدا أفرت أنه شغني منا صالحين بي كميدا هاي صالح نوأي نوكو شغني قفت حقوق ذا إيبه إياميد آدمها إنتبه وذيبكو ته إنه محبدا يحين tabara wa qutai kulka qolada hore ee risaalada iyo boqornimada isugu jirtay ee boqornimadii khaldi weeday maboodi risaalada iyadu waa ja ee muxisheen noqday iyo qoladan labaad ee salihin taa inad jeedawucin ee haqi ee iyaki adomaa weeday qolka kuwanaa uda ayo umel dahar والله أفرى أفرت وأكلن دمانته أفرتوا فضلنا وقرمرين على العالم يكون كيلنا ولاية قدام بانو كقرمرين يجاهو جميلا خد بقاط فضلي كم يقارن هو يالي كل خا قوان فضلا قوانا من صالحين قوانا محسنين قوانا رجينا هدينا من جوشو تجاية لكن تنو إذا ردها قد من بلاغات القرآن ورعك ببلاغتي سيقمي طاي الرجوه والامان يا تلمان وودلي حدينا وقوه الجيران محسنين وقوه الجيران صالحين وقوه الجيران فضلنا وقوه الجيران افرت تلمان وودلي كل كولي فانا في يدك امبي ووله هاي ومن اضائهم يغاب يالك قد قاركو انت تطبقني اليوم كيف تجو مولا ابا في علي ادر بابا صومرني هدر واجراهم لل أردا الون ذي، كلك من تأ من بعض أبائهم يق أب يالقط بركب يودررياتهم من بعض درياتهم المهم وده هجاجي نهوي البكاء اللابي كلك وعروتي قاركب من أبائهم من بعض أبائهم أب يالقط قاركب ودررياتهم المهم هذا قاركب وإخوانهم ولا رخوت قاركب تب أنت ياكو وده أبا يال موضعك أكسنين أولادنا موضعك أكسنين ولا موضعك أكسنين أي أن انت بفضلنا واجتبيناهم ضورنا وهديناهم وان نكتوسنا إلى صراط جيد مستقيم من تصم ووهبنا وحانسينا له إبراهيم إسحاق ويعقوب هم رئبن روه إن أول كيسي أول كيسي لفضي بيسكم البالغو بشاري وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب كل كولاد الله بشعرين أيو كناس عشان بيكو جرتا وذاك اللوجو بشعرين أيه استأقنا فقلبو حكوت دري شلو ويلوش جرين فقصة أمريرة هي أولاد ليسو دري قولي إنت أدويل لشان أدويل كأويل كجاي عقوم ليه وذاك يسوع عدن هو ابنه وحسي ماي له إبراهيم وهذا الجد مرحيد وري بابريسي كل يوم كهذي ناشو كذا شي من كلياتهم وصدق الله في قوله فأمن له لوط وقال إني مهجد لوط أول كذلئي أي غريه ذنكر ماي وأبنا وحن سيني له إبراهيم إسحاقا سيني ويعقوبا سيني كلن دمانته حذينا هنوننا ونوح نبي نوحنا حذينا هنوننا من قبل إبراهيم كور والنوح كور ومن زريتي عك مدا أولاد إبراهيم نوح أولادي شي إبراهيم يسعى يعقوب باكميدا شي إبراهيمنا داود باكميدا وسليمان باكميدا وأيو باكميدا ويوسف وموسى وهارون باكميدا وكذلك سيدان أغنع ميني بالنبوة والرسالة أن أغنع ميني والمحجزات أي أن نجزي خواب المرين كالبض ما المحشنين وحلو يحيئ باو ذا عذا وقلني يا سن لما أنت وناقي واويا وزكريا ويحيى وعيسى ويلياس كل ا من الصالحين حق ا يديك يا دوما نواد ودتك المل مري ايجوتيك سو بخي ايكم ديين و اسماعيل و اسحاق واليسا ويونس ولوط و اسماعيل ويونس ولوط وكل ا فضلنا كور مري على العالم إنه إلا نولاين بان لكاكورمرين ومن آبائهم أبا يالكود قاركو إيه وذرياتهم فرعو دقاركو وإخوانهم والألوحو دقاركو ويسوينهم واندوراني وهديناهم وان إلى صراب جيد مستقيم من توسن وهو الدين الإسلام دين الإسلام أي صراب مستقيمة ذلك هدى الله ذلك أرنك المامي هي الله تلمامي أي الله أبها نونية هذه أبوها نونية بها نونجة منذ بوقها نونية وياشاو ابنها نونية من عباده قدوما دي سكمله ولا أجار أي أشرقوا إلى أشرق يلا رحبوا دوا حاوطلا عنهم حجولا ما رقوا حاوطلا أي كانوا نقدا يعملون كوا عمل سميون كل قاسان قد بأمانه أو يقف هنا تودي شركة هنا ينسمي. ولها نونيي سلك فوالهم دي سنة هل كانت كواقتي ولو أشركوا خده إلى غيكي وحكود رلايه فحبط عنهم وحكوا بالله ما عملكي قيمي قبضنا أي كانوا فدهاكوا هانجيري يعملون كواسا ميو وكساويحي بكو لدي كان لديسي حل كان لغت المامي ولائك أخيارتا سداني يتبنى بي هالذين أخيار أعطيناهم أن نصيناي الكتاب ko nukarkot banu korko gudda jimay wal hukuma gudoomin kitabki wixii ku yal dadka lugu kala dhabo oo lugu doominayo lugu hukumo hayanu fur diido bi hadaawadi haa ulay kuwan ma ka degan haday wa فها دعوا لي دينتي لا ولى لري قوم منذ ان ليسوا هن بهذا ولا في كافرينك وبانيه وهم المهاجرون والانصار تتبع جيركوا وعلى رب المال قل ايك النبي جاء ايال الذين النبي جاء حد الله ابهنوني فبهداهم هداهم حنونك اي جاء ابهنوني اقتدي حدنا محمد نبي يا جرّاك هذا كذا يو قلوا كون إن الله كرّبكم ولا ي لا أسألكم إذا ورسن مايو عليه على تقبله دين كان إذا شو قارئي أجرًا والله إذا كورسن ما يو. إن هو ما هو قرآن كان ما إلا ذكره وانه للعالمين ما سي والله ما سي والله إلى وجه الكسهرة من الجن والإنس والملائكة أي وعد يوان وياي وكرم الله العز العاقم قل كأم إدلك أيك دوين يعي وعدي وان وياي ذلك عارنك لا تل ما هدينا هدينا ذي إحدي فراد بدني أيهود الله إلى هنون إنتي زيا يهدي أبوه هنونيا بهنونك إياه من أبوه كون هنونيا ويساودون من عباده عدم لي سكمله ولو جر أشركوا أي إلى غيرك لولا جل عين وَيُنَزِّلُهُ ذَا الْعَرْشِ عَلَىٰ حَوَّلِهِمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۚ مَا بَقِيَ وَضَلَّ إِلَّا كَانُوا هَائِرِينَ يَعْمَلُونَ كُفُورًا وَسَمِيًا وَرَائِكًا كُوا الَّذِينَ أَخَرُوا آتَيْنَاهُمْ أَنَّكَ إِبَاصِي نِيَالُ الْكِتَابِ وَهَذِهِ كُتُبٌ لَّذِي جِيءَ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ قدومين كتبتي اللي قدوميو وددك اللي وكلا بحيانا واسيني أوادي يا صدوون كتابتي هذه اللي أي أوادي يا كرشال لوسييي والنبوة نبي أي نسيني فإن يكفر حديد دينين بانيين بها دعودي الدينة اللي قلت لدي هؤلاء كفار مك فقد وحادب وكأننا نوكالاني بها دينة فقد نفسه بما القوة والله كفران المهاجرون والانصار قوماً أن ليسوا أي أنه قال قوما أن ليسوا أعين بها دينة الكافرين كوابينيانا أعين أي أنه قال ميو وقل كوابينيان أي كوابينيان بينتا بينيان أذي الدين مبنى أخياء المائيان أولئك كوا نبي عشال حسين النبي أي هذا الله سبه حق القانوني كيف به جاهون حنونك ايغا التوحيد توحيدا خالصا وعباده الله وعده بما شرع اله انه عابده وحي وجد يكلياته يقتضي ادى ان نكدو ووا ددك جارسين هسا مقته الله وعده بما شرع حنونك واك ابن كل مين العابده لكون عابده وحو ايش وجديهي لا من استحسن وتزيين الشيبا وعيال الله ومن هناك زي الشيبا فصلي يا ثاني عضوكو دراي حين لقى علانو دو الى ووجداي ولقوا عبودو والوحاثر هذا دعوذا من الدنكو دو تيان لغومودين لن اسالكم اذا مايو عليه على التضليغ فازين تحب الذين غارسيه اجرا حولا اذا مروا خصاط علينا دعودا يا جايدو هدين لوك هادو هما هم موقاتو إن هادو واحدون تاي ودعوذ هادو دي يدين تايلا الظنكو دعوذاتي هادوه دعوه عن تيد دماتيه دعوذ هادوه هادوه جلقينه سماله وإنه دعوذوه فانتاي اللات اكتين الله باندقو هادوه نتلقى كمالي ذاتي إحلا دي, دي, دي لحاد بالغفتا سوق هادوه يكامفرو سهره سبحو لاشنك هادوه قارو دونه هادوه حين لك سوري في مايو تعوز هذا إقبال بيحن إيسا إيه إيمات ومدونه واكو قران إيسا إن أتالى عالم الإسلام ما أنت إخلاص بولاية إخلاص بولاية هاي وحلقوا بشكيسان هايو مجاملات يبدعون عربك في هي مجاملات هي صدوين عن وحكا جيرين تريد الإسلام ما أنت وحكا مقام الإخلاص إخلاص الدين له كل شيء له عاج روحنا لفرع محوها وما أمنوا إلا ليعبدوا الله مخلصين لهدي إلى نوحي لسبحانه سكن شيئا ألا لله الدين الخالص ألا تنبهوا وعلموا لله الدين الخالص إلى وحولا يعمل في الدينة الله برعت لي وهو حلم الله وعذى إلى كفر مايو وصدق الله في قوله فادعوا الله مخلصين لهدي ولو كله الكافر حديث غطشة أنا أغنى سركاي عن شركي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه لا تكدس كأغوف عن أي قيام إياه لور كان يحاسبه إياه قال الصحر مرينا إياه من هو الفعل في سيفه اللي ما هذا هاي خلان كان قالنا خير شيء ما هذا شيء هذا قيل أدرى تهذب تبين بعض شيء ولكننا قرأت القرآن لأن يقال قاري عن القرآن كذلك وعادوا نقصا فقد قيل واحدة يري حقا ما سوريا قد النار تقلي فياكي شهيد فياكي عالم أوكي ناولا يهي بلازم بسانو الدماز تقال لما يهي ينكو الدين ساي قل كا هو الشهيد نماذا نهي كالسيني ماذا الدماز ايه أمان ايه حوغا وحاقي واد جارتي أحكى مصره ريّا يجيبها عذابك أول من تسعر به من النار ألقي رسولك ناروح اللقه ريّو تدخانه أبوه ريّا وحوظين اللهين مركحة دان وحاقة اللي درتي آين اسكدف لا تلكم عليه أجرا مقع إيامان إيامان صمدنا أيدي سيدانا رسول الله كيف سوعر في سواره اين كو اركي دونا تظله غور واخا بدلن لا سالكم عليه اجل كود ماركي لاغاهادلو لا سالكم عليه اجل صالح ماركي لاغاهادلو لا سالكم عليه اجل طلوب ماركي لا سالكم عليه اجل اي ماركي لاغاهادلو كل خا دعوه هو جري لا جيري عليه اجل ماركه دعوه و اين هي قلوا هاتوا لا صبنا لا اسالكم اذن ورثما يا امتي عليه على تبليغ كارسين حقا ان سو غارسيه اجر الجورناته اذن كما رب هذا القديه حولين كما رب ان هو ما هو قرانكم ما إلا ذكر وان للعالمين ام اذا الكتاب اي او يا ماسي والله جني يجي ملائك اي او يا حيوان وما قدر الله حق قدره نبي موسى البالوجود الجاهز تي، مر في دين تأيك شاك تي لكن حمد الله إيه إذا مجرد الله أي واحد النبي يا يدين بضفرن، نبي موسى كتبه على سودة جيئنا مل، نبي هو الوجود جيئنا مل، قال تعال إلى وحير وما قدروا ما ينتهي كلمة كلمة تقدر من عرفوا حق معرفتي أو ما عوضوا حق تعليمه إلى من أينا غونزا. من أين قيميو ما قدروا كانوا إسرائيل الله ما ينقون منا تجعلين الله يبوينا حق قدره إلى أقوسين حق الذي ما ينقون صن إتقالوا مركجراذن نزل الله الله ما على بشر بني آدم كركي وح كدة جي لما أركه أنمشي بيرتقو أني الدين لما أرك مركجراذن يجي إلها قوسن تجعليني وإلا انت ايه بالرسول صادري، ايه انت كنت بسهر دا جيهي حد ايه اللي يقالنا قلت ايه قلينا ايان ما ينضفران سبحانه عز وجل سؤال ملكا قابا بالوكا ايه قلوا عاطر هذا الرسول صوبانه من احد كيبا انزل دا الكتاب الكتابة يا دا جيهي الذي كتابكه الذي يديه كتابكه موسى خو ربي كتابك ايه موسى اللي يا دا جيهي نهورا على وفي هي نور البلغة حكامتين افتين ايا هنوكين عدين ايا نورا يساقوا ابتينا واحكامتين عدين وهودا يساقوا هنونا فلا اللغة هنونا للناس دادك تجعلونه واحد كتابك موسى اللقودة جيه ياشان قراطيسة والقضادات كو دكتان تبدونها ان ترغبتان موجزة وتخفونها قريسة كثيرا من بدن فأي شيء رجمي غاز دينة كتا لي أما تلمان تنمي محمد كتا لي وعقريسان ما لك كتاب كان يا دجية يكود وعلمتم وحالة دين براي ما الدين أيضا لم تعلموا أبون أنتم إذنك ولا آباؤكم أبا يالكين أيانا أي كتاب كان دجية يكود شوابت وامد خليته الله إلا بعد دجية يكود ثم كجدل ما كذرت أو عذر يس كاتي ولما ماجبين سردون وماكي وعتر هذا ثم كجدل لهم كثر في خوضهم بعض الكوز الجريس يلعبونها كدليل وهذا قرآن ككن كتاب كتاب أنزلناه أنجاء باديني مبارك خير كسب اللبدي مصدق الذي كتاب رمينا بين يديه اذا لوجي كوريا او كتبا كل انجيل إبراهيم توراتي والزبوري وصحف ابراهيم وموسى انتوا وذرومينا ليتنذر هنا دغدغت ام القرى ما قالو يهنك المقال ملح مكه ومن حولها بقيه البشر ام القرى مكه المكرمه ومن حولها بقيه البلاد والبشر مكي غير كده وحاكون الذين أغيارت يؤمنون الرمين أيام بالآخرة معلمت قيامتا بيسا يؤمنون وعي الرمين أيام به قرآنك تذكر مني قرآنك وعالغقر وهم على صلاتهم يحافظوا صلاة وذيالي دائمون الذين هم على صلاتهم دائمون هي يحافظوا وكل قدوينهم دائمون تكشب في جوقتين أما يحافظون حفظك أوسع من الدوام وحاكو جدت قلايا يا إيا يا إيا صنه إيا فرالك ثلاثة هولا هذي يعدا أي أقلايا ثلاثة إلى اليوم إذ كالقران كالرميين لآخر أن لك البقايا وحلوه يقان إنه الصلاة إلى اليوم وما قدر ما أين وينين الله هابوين حق قبره إلى وينينك في حقه ما أين وينين إذ قربين ألا وينين أي قالوه الهذين ما أنزل الله ألا مدج على بشر فانه آدم كرك من شيء وحفاكموه سندج حداه الهذين وعلى وحي دينها طفراً وعلى وحي النبي آلها طفراً حدافرك وحيقول علي الله عز وجل ايا النبي ياشا ايا الرسوسا ايا كتبتو دجيي أي يكون كتاسي يقول ضفراً قلك تاسي ألا يقول عزي يقول وحاطرة سسول صوبانو من أحد وحكومه أنزل تجيه الكتاب يتجيه الذي كتابه وجاء ليمن هي كتابه موسى نبي الله موسى وليمين وهو الطوره نورا وهودا إن أنزلنا الطورات في أهودا ونور أي نقص مرني قالوا حاكسوا نورا إذن الأحكام الشرعية العقل الباطل والعلل والعرام أي يفتين سيد أي كل عدي سيد وهودا من أبو لالة شركي خرافاتي بن لو غانونه فوضلا مستقيمك فجح على له أيلين ناسي بس وقت كان على أطعي يجعلونه هو في يا كيله كتاب تورا قرأتيسة ورقدار يجن أتبدونها ورقيه قارك موجسن وتخفون قريس كثيرا انبلا من التوراة كمذا حكام زين أو هي وصفة محمد صلى الله عليه وسلم إِنْ بَضَنَّا قَرِسَةِ إِنْ يَرْنَا مُوْجِسَةِ وَعُلِّمْتُمْ وَحَلَّيْذِين بَرَيْنَ ما هو لم تعلموا الظلم أنتم إذنك ولا آباؤكم أبيلكين أينا قول كلوا حاطر هذا الله هبا كتابكاً دجيي ثم هذا العديد يواركا قضى ذرهم كسد في خوضهم في باطلهم هذا الكوذيكوذيه يلعبونها كديراً وهذا كتابكاً كتاب مثل ديجيول أنزلناه كتاب كيددين مبارك مثل بركة مصدق الذي كتب متفهمينا يور بين يديه قرئوا حدهي أن كتب سماوية من الله كي من أن رجال الرسل قد جيئ بذل كتب القرآن كورماعينا يا ول يتندرا إن رسول الله القرآن كوجود دكتل أما الغرة مجالوين كهيد مكة اليوم من حولها قالوا كذا قل الذين أخيرته لمنون رمئنا إياه إلى آخرة ما أنت يؤمنون به قرآن كي بهمئنا هي وهم يجا على صلاتهم صلاته قد شدنا عافذونا وإلى لنا ومن أظلم كل كواحنا في نماشقتهم وقرآن ذي ذي إن الله مخلق الله ييم أيام كعد إلا هو ومن روحه هذا أو لم كغردروي من روحي افتراؤنتي على الله أي بوين كركي كذبا إله بابن لغود ومنايا بالنسبه شريكي والولدي والوزير والمثيل والنضي وعسى الله آنينا يا أو بالنسبه القو خصوصا إلى كهل ومن التحريم والتحليله أي الله آنينا يا كل لا يهم الأن من إنما تحب حول بقررربي التجنون لمدة ويقدروا هي ولا وحيِّوتي لمن لماذا يُجربون إلى الأنثال والميوس ببيان الأنثال اليمون من واحدً لن نبي النموفي عندما يخال REKلا śnie 면에서 بان نقابوة الكثير منّ ومن كان ا lending قالوا تجنون سيؤذجون قرام بانتي جينايا مدلماكى وعلمى له أنزل الله وعباده جيء ولو قال فراسو بنظر كلاه في وقت أولى منه كل المثلو يالك في غمارة الموت كارى سكراتك جدال أيكشوا جيهم والملائكتو ملائكتنا أيباصتو أيديهم لما يالك وضع في ذناء والنفق قبض في إنك خبطان بعيدون أيا فائرين هيقوم ملائكته إليهم كل سكراتك أخرجوا بحير أمر تعذيزه أبقى وحسن يالك الملك اللوهي ديو تبرح مديسي ألغو لاداني أخرى في وبحية أيقا ما يالك أنفسكم يقف يالك نديبا اليوم منت ياتيجون الليذين أبال مرين حذاب الهون تخابد عذابك ما الليذين كوا أبال مرين مما كي سبب تياد كنتما هيدان تقولونكوا وكواد الله على الله أبو وينكورك غير الحق حق غيرك أدوكوا هدشان ما داعتين أنا آياته، إلى آياته حكم، فاستكبرون، هو يسوي نسيوم، يجيء قيامه من ذلك منشار، ولقد وحرون جيتمونه، إن أظلم أحدا فورد، إنكم مد مد أق، وكلهم عتدي يوم الغيامات فردا مع الفرد اللي جيّع، وحى الدنيا هدي للجوعي، أما حضال لحكمالله، حضال للي، حضال لقلا، حضال للي جيّع، وحى واحد يسمى اللي جيّع. وكلهم آتيه يوم الغيامات فردا كل جيبه ما نيا يسوع عجعف أو في رقاون أنا كل جيب مقاون أي بيجز كتب الناقة ينها نجلاي حذوب قراها يا ذو وعكرها عرور مجدته ناق مجدته فرن مجدة فردان من مدببة ناقوت ما ديو. كما سيرنا واقوت ما دنا خلقناكم حدان ذين أبورني أراحيذانو مجا يا منصب من من يا مال مذن ملذي فقوانته أول مرة مركيوه الرئيسي إقدرته وَتَرَكْتُمْ كتاكته ما وحي أن خوالناكم من السيني تذي الدنيا وراء أوهوركم تباركينا قد أجيزة أي أوغتي مادر إنتا واوحي قارهانك وحي, وحي الإسوالين أيين ترايا وفرغن قطوبة وما نراه مجدنو معاكم أذنك اللي كوو اذين خيارين يأينا ومجهدنا الذين سوف أذا ادعمتم كبين هواسيسا أنهم سوف أذا إنه فيكم قديهن سركاؤيهن كووهرمها واحكولت فهذا واحقبان دون كووهشيق إسانة ومجهدنا فقط وحارونا فقطعينو قوي بإنوكم فاعل لقد قدقوا أما حاركي وحيئتين كده أي أنت أجهد اللي يتو شاكا أي كدكت باعباضي وظل وحلمي عَنْكُمْ حقنا ما وحيات كنتم هانجرتن تزعمون كو وگبنا وَمَنْ ومن ظلم يا كگرد الربل ومن رو حقي افتراؤنت علالاي ابوينا كركي كديبانكو ونداي وحوسان اهينا كوشيغايا وحوسان دينا خسيغايا او إليه أنيقا ولم يوحى أن له عيون إليه إساقا شيء واحد ومنه يكاقر ترخبضا قال يري سأنزلوا وأنتجينها مثل لما شيء أعلم إذا أنتجينها أنزل الله أبدا ولو قر أسرا أركي لهي إذ وقت أوالي مون كويد المفلو في غمرات الم السكرات كيدا هيدا أي قدسو قنيه ملائكتينا باسطوا ايديهم كما يالكو ذاين ملائكتو صفيدين ايان والنفط بيكا قبنا ايان قائلين يا الله ملائكتا ظالمين تولي اخرجوا بيحيا انفسكم نفسينا بيحيا ولك النفس الجيكا كبحي بعد يلك ارتماها فوق طاقتك مركب وعلقوا ايدينا ايو امر التعجيز كبر حمال هذه هي اللموجين ايها اخرجوا بيحيا انفسكم نفسيالكينا جيكينا كبحيا وحلو سيشعقها يا إغاثة اللولة الدياري اليوم ما أنت يا تجزونا ليذين أظال مرين هذا بالغون غابر عذابك العذابكو سيقني حق راضي يدرهم اللي جيرتو يعني ليذين أظال مرين إما كي سببتي كنتم هان جيرتين غير الحق حق هذا اللي كوركي كوشيكي جيرتين كنتم هذا هان جرتين. هن آياتيه ايه بآياتيالكي حقه تستكبره حقا ماركي الليلين شاكو هد مدعا تاقي جيرتين الكبر أصحابه مربع الضوفان وحي موذين داركو الله عطيسو أم الله عرقوضو إن الكبرتاي سيبا ينادي يا رسول الله قبل أركو النقام بدا دار عديك عن في قروح واجأة اليه إلى هنا متكبرين ناربوكو شاكا يا رسولك أو جوابون يري بعد مدين كبير ما لابقضوا ايو كبركو كاكو ما ماذي وعوي بطارو الحق حق بقول لجو كبرو وهمك اللجو شاكده ادنى عنها ليسو تلو بادنى وعوي غمطو الناس تدكو تحبرتي وادقنا هو مودد مدد اله ادنى يمحكو لاعي لابد اصو كاكو ما كبركو الحق حق اللي ديدو ماذا اللي جاكو وغمطو الناس تدكو اول اللي دو هنه ايو قال الله وكيف عرفك لوغو ذبتي وها لاين حقير او هدهي حقير جيرين علافك حقيرات بان لوغو دراي بماكي سببت يا كنت ما هان جرتن فقرونك هو هو ادله الله يبوين كركي في الحق وحنجري ادي لا كرفي كل شيء جرتن او كنت ما دهان جرتن اناياتي الله يجعلكي زحق تستكبروا كوكتم داجا ولا ضر عقابا ان اجيتون من نوت ما فردا اذيكم عرور هيات هيامات هي مر مدنا وحبيتي ما كنتمنى ونات مدن فردا ليكم مدنيرا تماشي لي ونا كنت مدن ان خلقناكم دينا بورني اول مرة صباح الله ورتقي قيامه يا صباح ذاتي اياتكم تاي هذا عغا قاوان وبيجا غا يديكم قتل اياد مشات غايجا اول مره مرتي وريزي وتركتكم كتك ما والحياه قال لكم ليسني من الدنيا ومصائحها وراء ظهوركم دبرك نجلجودا عقلا يا دغتي ما دن او غورمات كاتكتي صبحات ماتات كاتكتي نفس مركي كاب بعدو ماعاغيلن ناي بالوغيرا ادمتي كرادمله تدمله ومدك مكرقتو رميتك او سرق ميك دغ ميك دوغا كلمة ظلمي مركات هاد العوضي ماتاي ومغا عاجيب باي أو مثلاً لكن الله سيجعل تركم كتردا ما وحي أن خولناكم الإنسين وراء ظهوركم دبركنا جلاش إذا أتى يذبجكتم مادن وما نرى ومجدنا معكم إنك الله جريدنا ومجدنا ففاعلكم وحي الله إذا وعليك يا من هو ترايان هؤلاء شفاعون عند الله م حين الذين شفاعلا أضعتم كل بينه وازيل أنهم شفاعلا حين يفيكم بأدينا شركه ايه هي كوي بايدين لاله هو حين